بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت. وإذا البحاس جرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا الموقودة سئلت وإذا الموقودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت؟ وإذا الصحف نشرت؟ وإذا الصحف نشرت؟ وإذا السماء كشطت؟ وإذا السماء كشطت؟ وإذا الجحيم سعرت؟ وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخُنّس فلا أقسم بالخُنّس الجوار الخُنّس الجوار الخُنّس والليل إذا عسَس والليل إذا عسَس والصباح إذا تنفَس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنٍّ وَمَا وما هو بقول شيطان الرجيم وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون فأين تذهبون, فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا وَمَا تشاء Illa an yashاء Allah Illa an yashاء Allah Allah Rabbul Alameen Allah Rabbul Alameen